اَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فيتبعون مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الْفِتْنَةِ وابتغاء الْفِتْنَةِ وبتغاء تأويله وما يعلم وَمَا يَعْلَمُ الله إِلَّا اللَّهُ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 كذب آل فرعون والذين من قبرهم كذبوا, كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستخلون وتحشرون إلى جهنم, وتحشرون إلى جهنم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 والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عاده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات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 والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم, العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو لا إله إلا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 وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حاج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 قُلِ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الْمُلْكَ من تشاء وتنزع الملك ممن تَشَاءُ الملك الْمُلْكَ تشاء تَشَاءُ الْمُلْكَ تَشَاءُ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 هناك دعا زكريا ربه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 سبن مريم وجهها في, في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلو ومن الصالحين.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 ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك, ومطهرك من الذين كفروا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا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 فمن مِنْ فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا, تعالوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم وأفسنا وأفسكم ثم نبتاه ثم نبتاه فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق.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 فإن تولوا فقولوا اشهدوا بِأَنَّا مسلمون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 وجهن لhari وَكَفَرُوا أَخِرَهُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُونَ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 ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه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 أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أُنزِلَ علينا وما أُنزِلَ على إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به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 قل فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَّلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِن بَعْد ذَلِكَ فَأُولَآئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَبِعُوا مِنَ الْتَائِبَةِ رَاهِمَ حَلِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بيت وضع للناس الَّذِي ببكة, بِبَكَّةَ مباركا وهدى للعالمين فيه وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بينات مقام إِبْرَاهِيمَ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 وكنتم على شفا حُفْرَةٍ من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آيَاتِهِ لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وَيَأْمُرُونَ بالمعروف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 لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأَمَّا الَّذِينَ سَوَّدَتْ وجوههم أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فذوقوا العذاب بما كنتم بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ففي وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين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 ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق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 يَتَنَوَّنُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَ الليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وينهون عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبلا وادوا ما عندتم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 وَإِذَا لقوكم قالوا آمَنَّا وَإِذَا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ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 يمددكم ربكم بِخَمْسَةِ آلاف من الْمَلَائِكَةِ مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من ربكم وَجَنَّةٍ وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين, أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن النار والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه والذين إذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكر الله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 وجنات تجري من, تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فاضرو كي فكان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنو ولا تحزنوا وأنتم الأعلماء بسم مُؤْمِنِينَ. إِنْ يمسسكم قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الايام نداولها بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمْسَسْكُم أمحى صلّاهُ الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا, الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكان من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم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 يَتْلُو عليهم آيَاتِهِ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أَنَّ هذا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 ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله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 فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا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 انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم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 ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان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 من عدل الله والله عاده حسن الثواب لا يغرن